بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فاليوم مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ لَمَّا لَقُوا مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءُ إِذَا تَرَدَّعَتْ وَالْأَرْضُ إِذَا انشَقَّتْ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٌ وَمَا هُوَ ان انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل للكافرين امهلهم رويدا الحمد لله يا رب ال